بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مزاركاً فيك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وثقة في الدين وجعل علمنا وعملنا خالصين بوجهك الكريم نافعين لنا ولجميع إخواننا المسلمين. أما بعد فهنا مرحلة دخولنا الكرام في مادة المذاهب الفكرية المغربية، وكنا قد توقفنا قبل قومية. وان شاء الله نبدأ بها طيب الكلام الآن في صفحة 135 وطالما حديث الحديث سيكون يعني مقتصل القومية ثم الوطنية أحب أن أقول أيها الأخوة الكرام أن الغرب عندما يعني نثروا من الدين الباطل الذي يؤمنون به المصنى بالنصرانية ورفضوا الكنيسة ورجال الكنيسة اتجهوا إلى ما أملته عليه شياطينهم وأهواؤهم وكان من ذلك استحداث روابط استحداث روابط اجتماعية وعلاقات وثيقة تربط الناس بعيدا عن الدين فبدلا من ان يربطهم الدين اتجهوا الى روابط اخرى وكان من هذه الروابط رابط القومية ورابط الوطنية رابط القومية ورابط الوطنية رأ... والمقصود من هذين الرابطين إخراج رابط الدين إخراج رابط الدين فعندما نقول رابط القومية فمثلا لو أخذنا القومية العربية سنجد أن القوميين العرب ي... يعني يتقوقعون أو يتحزبون لرابطة القومية وأنهم عرب وهم في داخل هذه العربية. يغفلون الإسلام، فيرون أن العربي العربي النصراني أقرب إليهم من المسلم غير العربي. فيرون أن رابطة القوم تكون فوق كل رابطة وأهم من كل رابطة. الذين يتحزبون على الوطنية. لأنهم طبعا بعدين اكتشفوا من القومية هذه كلام فاضي الذين يتحزبون على الوطنية يتحزبون على الوطن يتحزبون على الوطن على البلاد فيجعلون انتمائهم لهذه البلاد مقدم على كل الروابط الأخرى فيقول مثلا نحن مصريون نحن من مصر فنحن مصريون وتربطنا مصر أم الدنيا طيب مصر فيها مسلمين وفيها يهود وفيها نصارى فالذين ينادون بالوطنية يرون أن المصري, المصري النصراني أقرب إليهم من مثلا السعودي المسلم لماذا؟ لأنهم يتحزبون على الوطن يجعلون رابطة وطنية خوة كل رابطة نحن الآن نتكلم عن المفهوم المفهوم الغربي للقومية والمفهوم الوطني والمفهوم الغربي للوطنية وانكاسات هذا على العالم الإسلامي وأن الانتماء إلى الوطن والدفاع عن الوطن وحب الوطن هذا شيء طبيعي وفطري لكن لا يقدم على الدين لا يقدم على الدين وأي روابط أخرى ينبغي أن تقدم على الدين الله عز وجل جعل لنا رابطة واحدة عظيمة قوية بمعنى أنها فوق فوق كل الروابط يقول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون الله عز وجل قال لنا إنكم أنتم يا نعشى المسلمين تعتبرون شيء واحد وقال سبحانه تعالى إنما المؤمنون يا أخوة فحصر الله عز وجل الأخوة في الأخوة الإيمانية وهي الأخوة الحقيقية التي تنفع في الدنيا وفي الآخرة انظر الآن مثلا إلى بلد مثل العراق أو سوريا كيف العراقيون يقتلون العراقيين وكيف السوريين يقتلون السوريين السوريون يقتلون السوريين هنا طيب الوطنية هنا القومية إذا هذه الشعارات البراقة تذوب حقيقة عند الـ عند الـ الروابط الدينية وإننا فقط يراد فقط من أهل السنة وجماعة أن يتخلوا عن روابط الدين أما غيرهم لا لا يتخلون أما نحن فالمطالبون أن نتخلع عن رابطة الدين ونتوجه لروابط أخر هذا باختصار شديد هذه اللوثة التي حصلت في أوروبا وفي بلاد الغرب وكيف حاولوا يصدروها لنا طبعا حاولوا أن يصدروها لنا عن طريق غير المسلمين. الأتراك غير المسلمين، العرب غير المسلمين، هم الذين حاولوا أن يصدروا لنا هذه الأفكار إلى بلاد العرب وبلاد المسلمين. فيعني أرجو إن شاء الله أن تكون الفكرة يعني قد قد اتضحت. وعليكم السلام يا أخي حبيب، أرجو أنك تسمعني. جزاك الله خير حبيب والحمد لله نتكلم عن القومية وقدمنا لها بمقدمة القومية والوطنية لأنها هي موضوعين متتابعين و... ولها ارتباط ببعض القومية والوطنية القومية الآن نحن في صفحة مائة وخمسة وثلاثون مائة وخمسة وثلاثون نحن الآن في هذه الصفحة و. يعني استنكمل بعدها يعني بإذن الله تعالى وإنما فقط أحببتها المقدم بالمقدمة حتى يفهم الإخوة الكرام ما المقصود بالقومية وما المقصود بالوطنية ونبدأ الآن نقول بسم الله القومية هي الشعور بالانتناء والولاء إلى مجموعة متحدة يشتركون في أصل عرقي وروابط تاريخية ولغة مشتركة وإن تعددت أوطانهم يعني القوميون العرب الآن أو الذين ينادون بالقومية هؤلاء بلادهم مختلفة وألطانهم مختلفة ينتمون إلى البلدان العربية بشكل عام أما إذا كان الوطن موحدا فيكون الولاء للقوم مصحوبا بالولاء للوطن كان أول ظهور للفكر القومي في أوروبا في أواخر القرن السادس عشر ولكن قيام الدول الأوروبية على أساس قومي كان بعد نجاح الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثاني عشر واضح جدا أن أوروبا قبل الثورة الفرنسية ليست أوروبا بعد الثورة التي بعد الثورة الفرنسية يعني كان القرن الثامن عشر كان يعني منعطف في التاريخ الأوروبي والتاريخ الغربي طبعا يعني كانت أنظار الدول ال الاستعمارية الغربية لذلك الو الوقت متجهة إلى بلاد البلاد الإسلامية وإلى الخلاف العثمانية لأن الخلافة العثمانية قد بدأت في مرحلة الضعف بسبب انتشار الفكر الصوفي وانتشار الفكر الإرجائي وانتشار الجمود الفقهي بسبب هذه الثلاثة العوامل يعني بدأ مع الوقت بدأت الأمة الإسلامية تضعف وتذبل لأن الدماء بدأت تجف في العروق دماء الإمام حطمتها الصوفية إلا عندما رحم الله حطمتها الصوفية وحطمتها وحطمتها الفكر الإرجائي الصوفية تجعل الناس لا يعملون ولا ينتجون وإنما كل واحد منهم يجلس في المسجد في زاوية من الزوايا وينشغل بنفسه وأما الفكر الرجائي فهو يقول للإنسان انت منتاز وأنت مؤمن كامل الإيمان والإيمان في القلب حتى لو كانت أعمالك سيوادي وإيمانك سيوادي فأنت إيمانك مكتمل هذه وصاحب ذلك الجمود الفطقي الذي يعني للأسف يعني كان للدولة اليمنية سبع دور فيه هذه الأسباب جعلت الأمة تتوقف وتجمد ويضعف الإيمان عند الناس وتكثر الذنوب والمعاصي وبالتالي صارت الأمة ضعيفة وصارت في مرحلة مرض وضعف فكانت النتيجة إنه فرصة مواتية للدولة للدول الاستعمارية الأوروبية أن تحاول أن تزيد هذا الضعف وأن تستغله ويعني أن تستكمر هذا الضعف لأنها بحاجة لأنها على وجه نظرة صناعية وهي بحاجة إلى الموارد. بحاجة للموارد الموارد الطبيعية التي تمتلئ في بلاد المسلمين وبالتالي يعني كانت هذه فرصة مواتية لهم عملوا على إسقاط إضعاف الدورة الأثمانية ثم إسقاطها ثم انقضاض بريطانيا وفرنسا على بلاد العرب والمسلمين بشكل عام وتقسيمها بينهم ونهب خيرات بلاد المسلمين ونشر المذاهب الفكرية المعاصرة ونشر المذاهب الالحادية التي لا زالت يعني آثارها إلى اليوم. اجتهدت الدول الأوروبية في تصدير الدعوة القومية إلى المجتمعات المنضوية تحت سلطان خلاف الأثمانية. كان جميع المجتمعات الإسلامية خلاص يعني كلهم أمة واحدة، ولهم خليفة واحد، ولهم نظام واحد. ويعني حتى لو في فروقات بسيطة هنا وهناك لكنهم في الأخير يجمعهم أمة واحدة وجيش واحد وقوة واحدة وإلى آخره فيعني حتى تستطيع الدول الأوروبية أن تقسم هذه الدول حاولت أن تنبش, أن تنبش يعني العرق والدعوة إلى التجمع على العرق وعلى اللغة وعلى التاريخ وعلى هذه الأمور فبدأت في يعني زرع بذور القوميات ونفخ هذه القوميات ويعني حتى إذا منفجرت يعني تتقسم هذه الدولة الواحدة إلى دول تجمعها روابط غير رابطة الإسلام. عندما تكون رابطة الإسلام هي الرابطة التي تجمع المسلمين فإن المسلمين سيهبون هبة رجل واحد إذا محتيج إليهم. ولذلك في التاريخ أن المستعمر الفرنسي أو الإنجليزي عندما هاجم مصر يعني هب إخوانهم من قبائل الحجاز من قبائل الحرب وقبائل جهينة وسليم وغيرها هبوا لمجدة المصريين ولا أذكر الآن هل كان عددهم أربعة آلاف أو أكثر المهم أن هذا المستعمر يعني واجه من الصمود والقوة من هؤلاء العرب الذين ينتمون إلى جزيرة العرب وهذا كلام ليس بالقديم وإنما هو في مثل هذه الأحداث يعني قبل مئة سنة أو نحو ذلك يعني واجه من هؤلاء العرب وهم عددهم قليل وتركوا أبنائهم وأهلهم وتوجهوا إلى مصر وواجه منهم صمودا قويا لم يجده من المصريين أنفسهم وبالتالي فالأمة الأمة عندما تكون أمة واحدة فإنها يعني يغيث بعضها بعضا بعد إغافة الله سبحانه وتعالى ولكن عندما يشعر كل أُناس أنهم ليس لهم علاقة بغيرهم، فهذا يعني أن الفرصة صارت مواتية لأعداء الإسلام المسلمين لأن يفعلوا ما يشاءوا في بلاد المسلمين. الخلاف الأثنيّة، سلطة هذه كان ينضوي تحتها عرقيات: الطورانيون، العرب، الفرس، البعض الفرس. أيضا يعني بالمناسبة بلاد فارس وإيران كانت دولة صنيعة، ولكن تم تشيعهم بالقوة والإشباك. ها يعني وهذا كلام له يعني بضع مئات من السنين. أيضا كان هناك مثلا الهند، يعني كان هناك قوميات مختلفة، يا الأرمن إلى آخره، يعني كان هناك قوميات وإعراق مختلفة من زاوية تحت يعني هذه البولة التي تجمع جميع المسلمين بدأت الفترة القومية تتسلل الى العالم الاسلامي في النصف الثاني من القرن الثلاثة عشر وترسحت هذه الفترة وصار لها دعاف ومروجون في مطلع القرن العشرين كرابطة انسانية تجمع ابناء قومية الواحدة بعيد من الدين حقيقة بدأت المشكلة في تركيا وكان هناك منع من العصبية التورانية للقومية التركية وكان للأتراك غير المسلمين دور في هذا، بعض المسلمين صحيح الإسلام يكونوا مزعدين عن هذه الأشياء، لكن غير المسلمين من الأتراك اليهود الذين الذين دخلوا في الترك واكتسبوا يعني الجنسية ونحو نحو ذلك كان لهم دور في محاولة بعث يعني هذه القومية. طبعا حاول هؤلاء الترك العلمانيون أن يفرضوا اللغة التركية على الجيش وإلى آخره، وهذا أزعج العرب. وهذا أزعج العرب لأنهم شعروا أنهم هم نهر الإسلام والقرآن باللغة العربية والسنة باللغة العربية فكيف يتم احتقارهم وصبرهم؟ طبعا هذا كان بعد يعني القضاء على السلطان عبد الحميد رحمه الله وبعد أن تولى كمال أت ترك هذا العلماني الماسوني اليهودي الماروني الذي يتظاهر بالإسلام ويبطن اليهودية يعني كان له دور في فرض هذه يعني القومية الطورانية. طبعاً قبل ذلك بدأت يعني الجمعيات الطورانية وتركيا ولكن كفرض ومواجهة العرب يعني بدأت في هذا الوقت تقريبا وطبعا استغل الإنجليز والفرنسيون استغلو غضب العرب وبدأوا ينفخون في رأس الشريف حسين. الشريف حسين كان يعني ولي مكة و يعني ينفخوا في رأسه. وقالوا أنت يعني من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت الأول أن تكون الخليفة وأنت وأنت سليل الأنبياء وأنت من العترة الطيبة وأنت تبا ويعني أقنعوا بفكرة أن يجمع العرب وأن يقيم خلافة إسلامية عربية أصيلة ويكون هو خليفة المسلمين طبعا الشريف حسان للأسف يعني صدقهم صدقهم صدقهم و الكفار لا عهد لهم ولا ذنب وقد صرحوا بأنهم قد كذبوا عليه وضحكوا عليه الشريف حسين صدقهم الإنجليز والفرنسيون قد أمدوه بالأموال وبالأسلحة وبما يحتاج إليه جمع معه معه العرب وثار وعمل ثورة على دولة العثمانية أو على تركيا وانفصل عن الأتراك طبعا الشريف حسين يمشي ومعه نابليون أو غيره من هؤلاء الجواسيس الإنجليز الذين كانوا يعني يرون في الشريف حسين أن لديه غيرة إسلامية وكانوا لا يريدون هذا الشيء فبحثوا إلى أن وجدوا ولده فيصل يعني أقل غيرة منه ويعني حقيقة بمجرد ما انتصر العرب وانفصلوا عن العثمانيين مباشرة تم إزاحة يعني الشريف حسين ودولة فيصل ثم نقضت بريطانيا وفرنسا على بلاد العرب. تقسمها إرباً إرباً وتضع الحدود بين المسلمين ويتوزعون الدول بريطانيا وفرنسا تتوازعان الدول في مدينهما وكل منهما تشتهد في نشر الإلحاد والأفكار العلمانية والليبرالية في بلاد المسلمين مع نهب خيرات هذه البلاد المباركة والأسوف الشديد وانتكلم بعد كده عن في صفحة 177 عن نشرة الفكر القومي في اوروبا وقال انه يعني تقولون الوسطى كان التفكير الذي يغلب على الشعب الاوروبي هو الولاء اه للكميسة باكرة السورة الفرنسية يعني كانت في القرن ال 18 وهي البداية الفعلية لظهور الفكر القومي الوطني في اوروبا وان كانت بوادر التوجهات بدأت قبل ذلك عن طريق مجموعة من المفكرين مثل لاوي وليم ومينتون وغيرهم. و... وكان هذا وكانت شيء طبيعي او ربط سعيد طبيعية هذا تتكلمنا عنه. وقد تعلق الناس بالفكر القومية والوطنية في اوروبا تعبيرا عن عن عتاق... عتاقهم من ربط الاستبداد وسعيهم لايجاد روابط اخرى. كما ان القومية تجعل الدول الأوروبية المشتركة في القوم يجتمعون مع بعضهم ويتعاونون لاستعمار الدول الضعيفة وبسبب هذه القوميات الألمانيون متعصبون لألمانيتهم والإنجليز لإنجليزيتهم ونحو ذلك يعني حدثت الحروب العالمية الأولى والثانية بعد فترة لما لما قتل ملايين من البشر يعني زهد هؤلاء في القومية لما لاحظوه من آثارها السيئة عليهم طبعا الصورة الفرنسية بل ورث المشاعر القومية والوطنية كان هناك مجموعا من المفكرين مثل جان جاك فراسو وغيره يعني كانوا يعني عن طريق نظرية العقد الاجتماعي يسوقون إلى أن المواطنين متساوون في الوطنية فلا ينبغي النظر إلى الأديان ولا إلى العقائد ولا إلى الملل شفنا باليوم أوروبا إيش رأيكم اليوم في أوروبا اليوم أوروبا نسوي حملة أوروبا وأمريكا نسوينا اليوم حملة على المسلمين الأوروبيين والأمريكات ما يبغل الإسلام والمسلمين الآن نسوينا حملات ولا تتابع في المواقع وفي الصحف وفي الأخبار تجد أنه دائما في يعني مظاهرات أو في مطالبات أو إحراق مساجد أو طب هؤلاء أوروبيون مثلكم لديهم أرجنسيات نفسها هؤلاء ينتمون إلى نفس الوطن لماذا تحاربونهم إذا حقيقة هذه الدعاوة إلى الوطنية والقومية ما هي إلا هراء وتمكشف تمكشف عند حدوث الأزمات سيتحذب الناس إلى ديانهم وخاصة إذا كان المقابل هو الإسلام وخاصة إذا كان المقابل هو الإسلام قد بدت البغضاء من فاهم وما تخفي صدورهم أكثر طيب على كل حال ظهرت الوطنية وترعرعت مختلفة ومندمجة مع القومية بدأ الدعو الدعوة القومية في الدولة العثمانية عن طريق يعني كما ذكرنا لكم أعداء الدولة العثمانية اللي هم الدول الأوروبية الاستعمارية طيب وكانوا يدعمون مسار العرب والقليات غير المسلمين غير الإسلامية ويقول لورانس إن هدفنا الر إن هدفنا الرئيسي تفتيت الوحدة الإسلامية بدحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في دوانة الفوضى السياسية داخل دولات صغيرة جامدة متنافرة غير قابلة للتماسك يعني بمجرد ما يتم تصلهم عن الدولة العثمانية إذا حسننا التعامل معهم فسيبقون متناحرين وغير متناسكين إذا حقيقة تفتيت الدولة العثمانية ثم بعد ذلك تمزيق العرب لا صلاح للعرب لا صلاح للعرب إلا باجتماعهم على أمة واحدة مع إخوانهم المسلمين ويعني زادت أمرهم على الدولة الإسلامية في زمن السلطان عبد الحميد والسلطان عبد الحميد رحمه الله آخر الخلفاء يعني أدرك حقيقة هذا المكر الكبار وحرص على أن يحي فكرة الجامعة الإسلامية ولكن تم مباشرة إقصائه واستحدثت الجامعة العربية كبديل عن الجامعة الإسلامية طبعا اليهود كان لهم دور ذكرنا أن اليهود انتقلوا إلى تركيا من إسبانيا ونقلوا معهم المذاهب الفكرية اللي كانت موجودة في تركيا إسبانيا وونقلوا معهم المذاهب الفلسفية الفكرية اللي هم أذربيا إلى تركيا ومن ذلك فصل بين عن العلم والصراع بين الكنيسة والعلم وما آخره فهذا لا يعني منها منهم ولا إشكال عندهم ولكن حقيقة نقلوا لهم هذه أركب ثم إسقاط السلطان أبو حميد ثم تفكك الدولة العثمانية والإمبراطورية العثمانية والخلافة العثمانية عن طريق تعزيز القومية والوطنية من خلال الأقليات ومن خلال أيضا الأديان المنتمية أو المتوازدة في البلاد المسلمين كانت هناك جمعيات قومية التركية جمعية تركيا الفتاة وكان لها دور أسواسي عن طريقة كل هالجان سرية وجمعيات تحاول أن تتعمل بينها وتسوي صحف وتسوي برامج والآخرين وتعمل عمال سرية وتنظيمات سرية يعني ببغية الوصول للسلطة وببغية المساهمة في تفتيت الدولة الإسلامية أكثر الذين يعني يكونوا اشتركوا في جمعية تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والقرقي وغيرها كانوا من اليهود كانوا من اليهود. مثلاً جمعية تركيا الفتاة كان لها دور سياسي عن طريق الدعوة إلى نظام البرلمان. جمعية الاتحاد والقرقي كان لها دور عن طريق التغلغل في الجيش. بدأوا يدخلون في الجيش ويتغلغلون في داخل الجيش وينشرون. يعني هذه الافتار طبعا السياسة الاشتعمالية التركية بعد ما اسقطت الخلافة وقلت لكم انه ترك بدأ يعامل العرب يعني ببناء سيئ ما يتعامل حتى يطفشهم ويعني يعني يترع من قهرهم ودفعهم الى الثورة والى الانفصال عن الدولة يعني الاسلامية حرفت اللغة التركية ويعني ألغيت العربية وصار هناك تتريك والعرب طبعا لم يتحملوا وكانت كل أشياء مخطط لها وللأسف الشديد يعني انطلت على العرب وعلى غيرهم وحصل ما حصل ونسأل الله العفو والعافية وأن يصلح أحوال المسلمين في كل زمان ومكان لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله عند صفحة 152 وقوف الدول الاستعمارية وراء بعث الفكر القومي العربي ثقافيا وعمليا وإن شاء الله تعالى نكمل بعد الصلاة بإذن الله تعالى أدعو الله عز وجل لي ولكم بالتوفيق والفداد ونبقى إن شاء الله مع بعض وأستأذنكم في أن يبقى التسجيل المستمر حتى يعني نعود حتى يعني خشية أن يتم إغلاقه فتغلق المحاضرة ثم يصعب فتحها مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فنكمل الآن إن شاء الله ما اتبعناه في محاضرتنا محاضرة اليوم التي استهلنا الحديث فيها عن القومية والوطنية واحد أن واخر الحديث ان شاء الله من صفحة مائة عندما تكلمنا عن الدعوة الى القومية العربية وذكرت صبيلة الشيخ دكتور احمد مؤلف الكتاب ان الدول الافتعمارية كان لها دور كان لها دور وراء بعث الفكر القوم العربي فقافيا وعمليا شجعوا الاستقلالية حركة الاستقلالية في العالم العربي شجعوها. بدأت اول جمعية عربية قومية سرية تقريباً بدأت عام 1980 وكان اغلب عضائها من الشباب الشباب الذين تعلموا في الكلية البروتستانتية المصرية السورية في لبنان، تسابق الإنجليز والفرنسيين الإحتضان الحركة العربية الثائرة على تركيا، اللاجئين المصريين الذين يدعون لهذه الأفكار كانت كان الإنجليز يستقبلونهم، كان الفرنسيون يوفرون الحماية. لزعمائج الجمعيات السرية العربية في بلاد الشام الشام ومصر حركات سرية قومية عربية والانجليز والفرنسيون يحمون هذه الجمعيات ويوفرون لها ما تحتاج إليه تم يغراء الشريف حسين لأنه الثورة العربية تدثقت المؤن على الشريف حسين الثورة في تسعة شعبان 1345 يعني قبل اقل قبل اقاين من مئة سنة جاءت المؤان والدواب والذخائر والذهب من خلال السفن الانجليزية التي كانت تأتي الى مواني الحجاز يعني اكثر هذا الكلام تكلمنا عنه حرب صليبية مستمرة بعد نجاح الثورة العربية انتصارها على العثمانيين اتفقت فرنسا وبريطانيا على تقاسم شركة الرجل المريض اللي هو الدولة العثمانية الشركة يعني اللي هي البلاد العربية والإسلامية في اتفاقية سايكس بيكو المشهورة عام 1916. حيث دخلت البلاد العربية في مرحلة استعمار عسكري مباشر لمعظم بلاد العرب والمسلمين يعني تقريبا قبل مئة سنة. تكلم الشيخ بعد كده عن تنامي الفكر القومي العربي وظهور الجمعيات السرية في بلاد الشام. كان النصارى الشميمون. وعندما صارت تركيا تفخرون بتركياتهم، صار العرب يستيقظ في العرب فخرهم بمجدهم القديم الذي كان قبل الإسلام. اليوم في مصر بعض الناس ينادون إلى الفرعونية، إلى الفرعونية، يعني لا لا يتفخرون بالإسلام وإنما يريدوا أن يتفخروا بالفرعونية. في بلاد الشام كانت نصارى الشميين، نصارى، النصارى الشميين. لا يشاركون المسلمين في الولاء للإسلام وحكومة الإسلام ودولة الإسلام فكانوا وراء شيوع التوجهات القومية ثم انتقلت منهم إلى غيرهم أطلت القومية برأس هذين المسلمين ونجح المخطط الصليب الصهيوني في تفتيت الأم الإسلامية ولم يكن ظهور العصبية العصبي القومية بين العرب بحسب بل امتد إلى شعوب الإسلامية أخرى وفارس والهند وغيرها وكان من أبرز بعات القومية بين مصار الشام ناصيف اليازجي وفرانسيس ماش وابراهيم اليازجي وفرح أنطون ونجيب عزولي وغيرهم ولا ننسى دور المدارس الكنسية في الشام توجيه اهتمام الدارسين فيها إلى تاريخ الجاهلية صاروا يبحثون عن تاريخ الجاهلية الع... الأدب الجاهلي الشعر الجاهلي القصص الجاهلية أي حاجة لها علاقة بالماضي لها علاقة بالأسواق الجاهلية والمنتديات الشعرية الجاهلية أي شيء له علاقة بالماضي صاروا ينبشونهم ويكتبون حوله الكتب والرسائل والأبحاث والمقالات يريد أن يحيوا تراث غير التراث الإسلامي هذا الأمر كان يعمل عليهم النصارى العرب يعني المفروض الآن يصير عندنا أو عند المسلمين ردة فعل من هذه القومية العربية من يوم يسمعون اسمها المفروض يمسرون لأنها كان لها دور كان لها دور في الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم بل هي كانت الوسيلة كانت هي الوسيلة لتحطيم العالم الإسلامي وطنية أول شيوخ الفكر الوطني كان في مصر ثم في ثم ب... في بلاد يعني في بلاد الشام فكانت توجه القومية يعني في بلاد الشام كانت توجه قومي وفي بلاد النصر كانت توجه أكثر شيء توجه وطني بعد ذكر لكم جمعيات قومية عربية الجمعية السورية سسها نصارى الجمعية السورية في بيروت السسها نصارى الجمعية العربية السورية إلى آخره كانت في البداية الدعوة للقومية محصورة بين الاطلاليات الدينية غير المسلمة. يعني الفكرة بس كانت بين نصارى العرب بين يهود العرب ونحن ذلك وبدوا يأثروا في اللي حولهم واللي يدرسوا في الجامعات الأمريكية من ريش في الجامعات البريطانية الجامعات البريطانية المدارس البريطانية. تعرف يعني كان في جامعة أميركية في لبنان وكان كثير قرنيش يعني راحوا زمان درسوا هناك وتخرجوا منها أو فيها. وكان الناس يطلعوا يدرسوا في مصر وكان يعني هذا الشيء موجود الجامعات المبكية ولذلك حقيقة ترى خطير يعني خطير أنه بلاد العرب والمسلمين تستقطب الجامعات الأجنبية الجامعات الأجنبية عندما تستقدم والمدارس العالمية يعني هذه في كثير من الأحيان يكون فيها أفكار أو عند أصحابها أفكار ويحاولوا مثلا الترويج لها طبعا صار هناك الجامعة العربية كان يعني هي نعم الجامعة العربية الموجودة الآن الجامعة العربية يعني هذه اللي تجمع الدول العربية يعني هذه كانت بديل عن الجامعة الإسلامية وطبعا يعني كان للإنجليز وكذا دور في هذا الأمر طبعا نشأت الحزاب والحركات القومية للوصول للسلطة يعني صارت هناك حركات قومية تريد ان تصل إلى حتى تفرض قوميتها وتقصي الإسلام فكان هناك الحزب البعثي حزب البعث العربي أسسهم إنشاء العفلق وصلاح دين البيطار وطبعا يعني كان شعارهم أنفن عربية واحدة ذات رسالة خالدة يعني كانوا يقولون من الدين يفرق الدين يفرق بين العرب يخلي إلى العرب نصارى وعرب مسلمين، فنبغى نقص الدين ونجتمع على العربية بعدين نشوف ايش اللي صار فيهم لما اجتمعوا على العربية وابتعدوا عن الدين كان الدين يحميهم بحماية الله فلما ابتعدوا عن الدين واستبدلوه بالقومية او توجهوا بالقومية بعد كذا بعد ذلك تخلوا اثركهم الله عز وجل وصار يسهل يعني استعبادهم واستعمارهم وقارنوا الناس اذا كان ايمانهم قوي فان لا لا يقبلون ان يكونوا عملاء لكن عندما يضعف الايمان يصبح الإنسان له توجهات أخرى غير الإسلام حينها يعني لا مانع لديه من أن يبيع بلاده ووائل آخره بحفنة من المال الاتحاد الاشتراكي حركة القوميين العرب وكانوا يركزون على الطلاب طلاب الجامعات وخاصة في الجامعة الأمريكية, في الجامعة الأمريكية. وكان الرئيس المصري،, المصري جمال عبد الناصر أحد أبرز القادة السياسيين الذي قام بثورة على ملقيه في مصر وتبنى القومية في برنامجه السياسي من مخاطر الفكر القومي إضفاء الصف التاريخي على الإسلام يعني كان الإسلام عبارة عن مرحلة تاريخية فقط وهم أصلاً علاقتهم تمتد قبل الإسلام، فIslam الإسلام ليس ليس هو العنصر الأساسي عند العرب ولا أصلاً العرب إيش كانوا أصلاً قبل الإسلام؟ ماذا كان العرب أصلاً قبل ما صار شيئاً مذكوراً إلا بعد الإسلام طبعاً حاولوا يعني صار في محاولات ولا زالت في كثير من البلاد العربية والإسلامية محاولة تضخيم تاريخ الجاهلية وتاريخ العرب قبل الإسلام وتسمى يعني كثير من الأشياء تسمى بتلك الأسماء الجاهلية ويشتبعون عليها وصاروا يعطون القومية مضمون عقديا يعني صارت عقيدة القومية صارت القومية دين ليش شوف هذا الشاعر ماذا يقول يقول لا تسل عن مذهبي أنا بعثي اشتراكي عربي وأحدهم ماذا يقول يقول سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنمي معونة بالله من هذا الخدلان. يقول أهم شيء إحنا العرب نتوحد مع بعض حتى لو على التاريخ الجاهلي حتى لو على الكفر أهم شيء إحنا العرب يعني ما نبغى الترك ولا نبغى الانجليزيين ولا نبغى نكون مع بعض حتى لو على غير الإسلام ووأهلنا مرحلًا بتجهم. طبعًا أماسر قومية هناك خلاف يعني هن هي اللغة تاريخ التقاليد المصالح المادية المشتركة العادات المحيط الجغرافي السلالة اهم شو يستبعد الدين طبعا حقيقة يعني اللغة اللغة مشكلة كيف في مشكلة مثلا بلاد الهند يتكلمون اكثر من ثلاثمائة لغة الان الهند تعتبر قومية واحدة يتكلمون باكثر من ثلاثمائة لغة طيب يش نسأل معاهم هؤلاء هل نعتبر الهند قومية ولا لا؟ ولا نعتبر الهند 300 قومية؟ إذن اللغة ليست معيار حقيقة اللغة ليست معيار طيب اليوم اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية اليوم صارت عامة ويكاد يعني يكاد يكاد يصبح أمي الذي لا يعرف اللغة الإنجليزية وتروح للمستشفيات الآن في بلاد الإسلامية والعربية وإنت في بلادك ما تقدر برطاق بحقك ولا في برطاق ما مع الممرضات ومع الممرضين ومع ليلى لأنهم لا يتكلمون لغتك فأنت مجبر أن تتكلم طيب إذا الآن الشعوب التي تتكلم اللغة الإنجليزية مثلا في الفلبين الآن يعني أظن اللغة الإنجليزية شيء أساسي عندهم فهل نعتبر الفلبينيين الآن إنجليز؟ إذا كنا سنعتبر أن اللغة هي التي تحدد القومية التاريخ التاريخ يعني يرون أن التاريخ العربي قبل الإسلام طيب لو حلقنا التاريخ الإسلامي إيش يصير العرب وعد البنات الحروب فيما بينهم عبادة الأصنام والعوتام نا يعني ماذا كانوا العرب قبل الإسلام إيش الشيء اللي يفتخروا فيه إنهم يعبدون الحجارة إنهم يطوفون بالبيت عريانين إنهم كان ينتشر عندهم نكاح السفاح إذا التاريخ حقيقة ليس شيء يجمع الناس الأرض مثلا ما قيمة الأرض إذا ما كنت تجد فيها حريتك وكرامتك هل الإنسان ملك للأرض ولا الأرض ملك الإنسان؟ إنسان الآن مثلا يطارد في بلده ويؤذى ويسجى ويأخذ أمواله كيف يرد منه أن يكون ولائه للأرض طيب الان سؤال هل عندما سكن العرب في بريطانيا او البرازيل او فرنسا صارت المناطق التي يسكن سكنوا فيها صارت عربية؟ هل حولوها للعومية العربية؟ هل تعلمون ان في امريكا طبعا انتم ما اختاركم يعني صار كلام كثير حول من الذي اكتشف امريكا واضن في جامعة طيبة عملوا بحث والاخرية مهم يعني انه ذكر المسلمين هم أول ناس اكتشفوا أمريكا أي ما يكون أمريكا كانت قارة كبيرة ولا زالت قارة كبيرة والناس هاجروا إليها من كل مكان وطبعا لما كان الإنجليز يذهبون إلى الفريقيا ويخطفون الأفارقة ويستعبدونهم كان من هؤلاء الأفارقة مسلمون وكانوا يثرون عندما تعرفون من أمريكا غابات وكذا وكانوا يثرون ويقيمون يعني زي المجمعات الإسلامية هناك مدينة الان في امريكا اسمها مكة هناك مدينة في امريكا اسماها مكة هناك مدينة في امريكا اسمها الاسكندرية اقصد انا ان الاوائل العرب المسلمين الى الذين ذهبوا الامريكا كونوا تجمعات وسموها باسماء هم باسماء المسلمين هل نعتبر الان هذه المناطق مناطق عربية او مناطق اسلامية ولا قومية عربية لا الآن لو ذرحت مثلاً إلى ولاية ميتشيغن في دير بورن وأظن دير ترويت مليئة بالإخوة اليمنيين والشاميين العرب حتى المحلات هناك يعني باللغة العربية أسمائها كثير منها باللغة العربية هل نعتبر الآن أن هذه صارت بلاد عربية؟ لا طبعاً طبعاً مواقف من القومية العربية يعني برزت في معاجم الأدب والفكر السياسي كلمات العروبة والجامعة العربية والقومية العربية الإسلاميون يعني يرون أن الإسلام لا يمنع الإسلاميون الإسلاميون في فتحة 167 يرون أن الإسلام لا يمنع من الانتصاب إلى القوم على سبيل صلة الرحم والتواصل والتعاون الخير وقومك هم أولى الناس ببرك أو أحسانك والله عز وجل يقول وأنذر عشراتك الأقربين لكن لا تجعل هذه الرابطة فوض رابطة الدين المجتمع المدينة كان هناك بلال الحبشي صهيب الروني سلمان الفارسي وكانوا يجلسون مع سادة قريش والنبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت وعمر قال رضي الله عنه أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلال وعمر القرشي الخليفة يقول عن بلال الحبشي أنه سيدنا شوف كيف الإسلام يعني أذاب هذه النعرات. هناك القوميون المعتدلون وهم فئة من المفكرين الذين روجوا القومية لكنهم في الوقت نفسه يعلنون اعتزازهم بالإسلام على أنه أحد مقومات نهضة العرب مثل ميشال عفلق وغيره وخاصة في هم المتاخرة يعني هم شباب يشعرون الأفكار الفاسدة لأن واحد منهم درب يموت. قام شوية كده رجع يهذب طيب والمسلمين زينا اللي تأثروا بهذه الأفكار طبعا هداية بيد الله لكن المقصود يعني ان هؤلاء ما يجعلون قدوات بدليل ان في اخر حياتهم تتغير أفكارهم نشاء الله ان يثبتنا على الاسلام وان يفقهنا في الدين القوميون الجدد الذين استمدوا تصورهم من غلاف القومي القوميين عند مفكر الغرب الغرب هناك القوميون الجدد يعني هؤلاء تأثروا بالقوميين الغرب الأوروبيون ومن انثلتهم نصار الشام أحمد فارس بطرس البستاني ناصيف اليازجي والله أظن هذي يسمى يعني تقراها حينما ندري فين في, في بعض الكتب ولا في بعض الصحف إبراهيم اليازجي وجورجي زيدان وهؤلاء يمجدون وهم نصار طبعا ويمجدون الجنس العربي ويدعون لإقامة دولة علمانية موحدة على أساس رابطة الدم القربة واللغة والتاريخ بعيدا عن الدين وطلع لنا الحزب البعث العربي الحزب البعث العربي الاشتراكي الذي حاكم سوريا والعراق حكموا سوريا وحكموا العراق وحكموا مصر وإلى الآن آثارهم موجودة والمشاكل الآن الموجودة كلها من وراء رؤوسهم يعني هؤلاء اللي كانوا في حزب البعث العراق الآن مشاكل كلها من وراء من سقط العراق يعني وكان يحكمه حزب البعث وسقطت سوريا الآن المشاكل كان يحكمها حزب البعث ومصر يعني آثار البعثيين موجودة يعني والقومين العرب وهنا هم الآن بعض, يعني بعض المصريين الذين في وسائل الإعلام يعني الدول العربية تساعدهم في بعض الأشياء وهم يصبونها ليلة ما نهارهم ثم القومين الـ الـ الوطنية الوطنية في صفحة 175 نسبة الوطن وهو المنزل الذي يقيم فيه الإنسان الوطنية الشعور أبناء الوطن الواحد بالولاء للوطن والتعصب للوطن أي كانت الأصول العرطية التي ينتمون إليها أو أجناسهم التي انحدروا منها لاحظوا يا شباب هناك طاقة طاقة في الإنسان طاقة طاقة الولاء طاقة الولاء الغربي الأوروبي المستعمر لا يريد أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ويحاول أن يبدد هذه الطاقة في أشياء غير صحيحة فناس في البداية يبدأ يبدأ يبدد هذه الطاقة في القومية واللي ما يمسك في القومية يحاول يبددها له في الوطنية واللي ما يمسك في الوطنية يحاول في داخل الوطن يستحدث أشياء معينة يتحزب عليها الناس، فهذا يقول أنا كذا، والثاني يقول أنا كذا، هذا يشجع شيء، وهذا يشجع شيء، هذا ينتمي إلى شيء، وهذا ينتمي إلى شيء، فهذه الطاقة تفرغ، فإذا فرغ الإنسان هذه الطاقة في الشيء التافه اللي قاعد ينتمي إليه حينها لا يبقى مكان للإسلام. لا يبقى ولا الإسلام من الطاقة خلاص استنفدت في شيء آخر. أشياء كثيرة يعني تجعل الناس يتحزبون مجموعات وبشكل أو بآخر إلى أشياء معينة يهتمون بها وتستحوذ على اهتمامهم. وهذه الأشياء حقيقة هي جزء من هذا المسلسل الذي تفرغ فيه الطاقة. الإنسان ما عنده مانع يسمع بمجازر المسلمين هو مشغول بشيء مهتم فيه القومية بدأت في نهاية القرن الثامن عشر بعد نجاح الثورة الفرنسية الوطنية تعني الدولة الحديثة مهور الدعوة الوطنية وتكريف الانتسام بديلنا عن الأمة الواحدة الوطنية في مقابل الإسلام وفي مقابل القومية يعني بعد ما أوجد القومية كمان يعني بعد أن أوجدوا القومية لا يريدون أيضا العرب يجتمعون على القومية فأوجدوا لهم الوطنية حتى يستمروا من جرف إلى بحذيرة ويستمرون من ولاء إلى ولاء ولا أضعف ولا أقل حتى يصيروا في الأخير الواحد ولاء بس لأهل البيت اللي هو ساكن فيه وشوية شوية يصير ولاء لنفسه لأن الآن الولاء رقم واحد في بلاد أوروبا هو الولاء الإنسان لنفسه ولذلك دائما عندهم كلمة أو حرف I كما ذكرت لكم حرف I الذي هو أنا يكتبونه كابيتل ويكتبونها يكتبونها ما عندهم مشكلة لكن I على نفسه هذه ما تكتب إلا كابيتل إلا كبيرة يعني كابيتل كيف أثرت الأمانية فين وصلت أهم شيء أنا أواي أول ما ظهرت الدعوة الوطنية كانت في بلاد العرب في مصر تفاخر المصريون بأمجاد مصر وبالفراعنة وتأثروا بالفكر الذي جاء به الطلاب المفتعثون إلى فرنسا. الطلاب المفتعثين براح فرنسا تأثروا ورجعوا وبدوا يدعون للوطنية كانت دعاية الوطنية يرفضون الإسلام لا لا لا لا يرفضون فقط الإسلام وإنما أيضا يرفضون القومية يعني المصريين يقولوا ما نبغاكم يا العرب إحنا مصريين نحن مصريون هذا لطف السيد يرى في الجامعة العربية وهم يقول إن السعي لتأليف تحالف من هذا النوع وهم من الأوهام ويرى أن الدعين إلى الإلكمية العربية والجامعة العربية يضيعون الوقت في خيال عقيم وأحلام بعيدة التحقيق ويذهب إلى أن مهمة كل بلد من البلاد العربية تنحصر في تقوية نفسه ونهضر يا بنائه في حدود العصبيات الإلكمينية فبدت الدعوات مصر للمصريين وسوريا للسوريين وليبيا للليبيين وخب وأنت ماشي لماذا أنا يعني أحاول قدر الإمكان حيلاً أني أبتعد عن العبارات الأكاديمية والعلمية وحاول أني أبسط الأمور بطريقة يعني أرجو إن شاء الله أنها تكون سهلة وتتضح فيها الفكرة بشكل يعني كبير للإنسان فالعذر منكم حيلاً كذا يعني استخدم بعض العبارات يعني يمكن أكاديمياً يعني ما هي دارجة لكن من باب يعني تبسيط وتسهيل كأنها يعني مذاكرة وتوضيح. طبعا هناك دعوات يعني وطنية تكرس الانتماء والتشرف وتشحن بالتعصب للوطن والانتفاع الانتماء للوطن والدفاع عن الوطن بالنفس والمال وبدأوا ينبشون الحضارات القديمة الحضارات القديمة الحضارات الفرعونية والأهرام وبدأوا يبحثون وتدمروا ما تدمر في سوريا. والبعثات الأوروبية وغير الأوروبية تجوب في البلاد العربية وتحاول أن تنبش في التاريخ تقول هنا سكن جماعة سبق وهناك مدان صالح وهناك مدري إيش وهناك ويحاولون ينبشوا ينبشوا في التاريخ ويخرجون الآثار حتى يصبح الناس عندهم أشياء ينتمون إليها غير الانتماء للإسلام وكتب محمد حسين هيكل مقال بعنوان مصر الحديثة ومصر القديمة ويدعو أن تقوم النهضة المصرية على المجد اليوناني واللاتيني القديم يقول لازم نروح نشوف إيش كانوا الأولين. اليونان واللاتينيين ونقلدهم في الأدب ونقلدهم في العقائد ونقلدهم في طقوس العبادة ونستفيد منهم وأول الغربيون ولا شيء من المسلمين اهتماما خاصا بآثار الحضارات القديمة عشان تعرف إن هذا الموضوع وراء عداء الإسلام شوف معا في صفحة 178 الفقرة قبل الأخيرة يا ليتك لو عندك مدرفان يا حبيب والحبيب يا غادرنا أنت كمان ما مقع الله يا حبيب يعني هذا المقطع يقول قام الثري قام الثري الأمريكي اليهودي ثري أمريكي يهودي الأصل روكفلر وأعلم عن تبرعه سنة 1926 ميلادي بعشرة ملايين دولار يا جماعة تخيلوا معايا عشرة ملايين دولار قبل قبل تقريبا تسعين سنة كم تسوى هذه تسعين مليون دولار عشرة ملايين دولار يقول تبرع تبرع تبرع يعني موت جارة بعشرة ملايين دولار وقت اذا لماذا لانشاء متحف لانشاء متحف للاثار الفرعونية في مصر يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن اذا هؤلاء العداء الاسلام يريدون اخياء الفرعونية في مصر ستبرع بعشرة ملايين دولار لإنشاء متحف يجمعون الآثار، وكمان مو بس مو فقط أو بس يعني متحف، لا كمان معهد يدرس فيه الطلاب ويخرج متخصصين في الحضارة الفرعونية. يقول الشيخ الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله وهو غير وهو غير حسين هيكل يقول والواقع أن ثنايا الدول الغربية. بتفسيط الوحدة العربية والإسلامية كان ظاهرا لا يخطى ولم يجمع الخبراء الغربيون في الشؤون الإسلامية العربية على شيء مثل إجماعهم على توقع الخطر من جانب الشعوب الإسلامية الذين يرون مظاهر اتحادهم وطلائع تكتلهم حقيقة واقعة نصعب تجمعهم ما هي أهداف الدعوة قصاء الإسلام، قصاء الإسلام تحويل حركات الجهاد الإسلامي ضد الاستعمار الصليبي إلى حركات وطنية ما يريدون الجهاد الإسلامي ولا يريدون الحركات الجهادية الإسلامية. ما يقدروا يتعاملوا معهم. طالب طالما الإسلام موجود، إذا الإسلام سيوجه الفكر وسيكون له دور وتأثير. فهم يريدون من بدل من يصير حركات جهادية يصير حركات وطنية. فيسهل الأخذ والعطاء معهم. تحويل الحركات الجهادية إلى حركات سياسية عن طريق تحويلها إلى حركات وطنية. يعني أول شيء يحولوهم إلى حركات وطنية بعد كذا يحولوهم إلى حركات سياسية أيضا تسهيل وتيسير عملية التغريب وهي نتيجة طبيعية لتحويل حركة الجهاد الإسلامي إلى حركة وطنية سياسية ما هي, ما هي نتائج الدعوة إلى الوطنية انتشار الأفكار الأدينية العلمانية تمكين الاستعمار الغربي من تحقيق أهدافه الشريرة في هدم الخلافة وتفتيت الكان الإسلامي للأمة الكان السياسي لأنه القضاء على الوحدة الإسلامية، ويعني التي كانت تخيف الغرب الطامع في بلاد المسلمين. إحياء المعارف الجاهلية القديمة، تفاخرها كل بلد ووطن بوطنهم، واحتقار ومعادات أهل الأوطان الأخرى، الغلو في تقدير الأوطان، الدعوة إلى الوحدة بين المواطنين. هذا شوف ماذا يقول؟ يقول بلادك بلادك قدمها على كل أمة. ومن أجلها أفطر ومن أجلها صني هبون يعيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي سلام على كفر واحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهامني أخيرا است... احتلال فلسطين احتلال فلسطين عام 1948 لأنه خلاص فلسطين ليست قضية العرب فلسطين صارت قضية الفلسطينيين العرب كل منهم مشغول ببلده. الموقف من الوطنية حب الوطن شيء طبيعي وشيء فطري والانسان يحب الأرض التي نشأ فيها وإذا كان الوطن إسلامي فهو يستحق مزيدا من الحب وينفد بالنفس حقيقة لتحريره من براثن المغتصبين مع شريطة أن يكون الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وليس للوطن فحسب. اما دعاة الوطنية وفق المفهوم السياسي المعاصر فهؤلاء تأثروا بالدعوات الغربية انا اكثر اليوم الناس اللي يتكلم عن الوطنية متأثرين بالغرب والوطنية في الفكر الغربي لكن الوطنية الحقيقية انك تحارب الفساد في بلدك تحارب الفساد المالي تحارب الفساد الاداري تحاسب الفساد الاجتماعي الإداري, الاخلاقي تحارب جميع نوع الفساد وتشتهد في صلاح بلدك وتقوي بلدك ونشر العلم في بلدك ونحو ذلك. إذا الإسلام يرفض الفكر الوطنية التي تحمل المفاهيم الغربية الغربية البعيدة عن الإسلام، ولكن حب بلاد المسلمين والدفاع عنها هذا شرف الإنسان أن يحب بلاده وخاصة إذا كانت بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية. فهي بلاد العربي والمسلمين وقبلتهم ونفديها بأنقفنا والراحنا فهذه بلاد الإسلام البلاد المباركة التي يأرز إليها الإيمان كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الإيمان يأرز إلى أرض الحجاز إلى مكة وللمدينة ويأرز بينهما وأن الله عز وجل يحفظ مكة والمدينة من, من المسيح الدجال وأن شد الناس على المسيح الدجال هم بني تميم وتميم قبيلة نجديه معروفة وإذا كانت الملاحم في آخر الزمان بين المسلمين والمصارى يخرج جيش من المدينة المنورة من المدينة النبوية هم خيار أهل الارض يومئذ ويأتي أيضا إثنى عشر من عدن أبيا من اليمن ينصرون الله ورسوله وإلى غير ذلك من الاشياء التي تجعل مكانا كبيرة لجزيرة العرب والبلاد العرب والمسلمين ما أدري الشباب تعبوا إلا نواصل عندنا الديمقراطية طيب نحاول إن شاء الله نرجع نرجع يعني ما يتعلق بالديمقراطية مرجع ما يتعلق بالديمقراطية إلى اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأربعاء وأنا حقيقة أقدم شكرية الجليل للأخ الأستاذ حبيب السلمي جزاه الله خير على حضوره معي في أكثر المحاضرة وأرجو من إخواني الكرام أن يحضروا معنا حتى نسعد برؤية أسمائهم واستقبال أسئلتهم واستفساراتهم وأسأل الله عز وجل لكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن الله عز وجل أحوال بلاد الإسلام ويجمع كلمتهم على الحق والهدى ويصرف عنهم كيد عدوهم إن ربي سميع كريم رحيم اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته